الشبح الهائل نحر نعيم بن مسعود الغطفاني قادة الأحزاب حين أخبرهم أن قريضة ستدعوهم لاجتماع ثم تغدر بهم وتسلمهم لمحمد ليحزر رؤوسهم أدركوا أن الثقة باليهود انتحار. انهارت معنوياتهم ولفهم سكون وبرد كالموت لا بأس بإشعال الحطب والتحلق حوله لطرد البرد والسآمة بالثرثرة وفجأة توقفت الثرثرة وفز الآلاف واتسعت أعينهم وارتجفت قلوبهم وامتدت أيديهم وأصابعهم تشير لشيء مقبل من بعيد دب في المعسكر الهائل نشاط كالجنون على صياحهم وهم يرون جبلا هائلا يزحف نحوهم تراكض الشجعان والجبناء في كل اتجاه فهو يطيح بكل من أمامه ويسحق كل ما أمامه يحوله إلى نفايات وكأنه يقلب الأرض غبار وأوراق وسعف وقش وثياب فوضى تملأ ما بين السماء والأرض فوضا يتعاظم حجمها تسد الأفق تغطي الشمس وتقترب كالموت اسودت الدنيا وتحول النهار إلى ليل اندس الوثنيون في خيامهم وامتدت قبضة الريح تدكم عسكرهم فجفلت الخيل وندت الإبل والريح السوداء تطوح بالقدور بالفرش تنثر الجمر والرماد والدقيق والطعام في كل اتجاه وتقتلع الخيام فإذا الوسنيون في عراء بلا مخاب لا أحد يرى فالريح تملأ الأعين والأفواه بالتراب لا أحد يسمع فالريح تزمجر تصم الآذان لا أحد يتكلم فالريح تلقي كلمتها الوثنيون خائفون قد حنوا رؤوسهم وألصقوها بالأرض أو بين أرجلهم يحمونها بأيديهم وما تبقى لهم من ثياب وبعضهم يقعد خشية أن تطوح به وقريضة ترى الجبل الأسود يمر من بعيد فترتعد والمنافقون في بيوتهم ينسون خمرهم وطعامهم وهم يرون المدينة بلا نهار بلا شمس لأول مرة يرون هذه الأجواء المرعبة أما المؤمنون فحول نبيهم صلى الله عليه وسلم يرتجفون بردا وجوعا ويتوجسون من هذا الجدار الأسود الذي حال بينهم وبين الأحزاب وإذا بالقائد صلى الله عليه وسلم يخرج عليهم يطلب منهم الانصراف إلى بيوتهم وهو يرى نصر الله أمامه فقد كان قبل قليل ببطن الشعب قرب خرابة قديمة يُصَلِّ يُنَاشِدُ الجبار، اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم يدعو والريح استجابة يدعو والريح تدمر